الدرس الثالث الأعياد الدينية واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور عيد الأضحاء ذبح الأضاحي صلاة العيد تقبيل اليد المعايدة ملابس العيديات جمع الملبسات عيد الفطر زيارة الأقارب